بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم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 قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَجِدُهُمْ دُعَاءَ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهرا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا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 ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اقوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله ان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 قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يجدهم ماله وولده الا خسروا ومكروا مكرا كبارا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 تهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله اوصرا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا